اثنان استمع إلى الجمل وأعدها وتأمل معانيها مستعينا بالصور ثم اكتبها في دفترك الجو معتدل في الربيع الجو حار في الصيف تتساقط الأوراق في الخريف الجو بارد في الشتاء تتفتح الأزهار في الربيع يسقط الثلج في الشتاء يسقط المطر في كل الفصول الجو مشمس في الصيف